أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فـ النار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وَمَنْ أَولَمُ مَِّا نِفْتَرَ على اللهَِّ كَذِبَ أُلئِكَ يُعْرَضونَ على رَبِّهِم وَيَقولُول الأشْحَادُهاءُ ل إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبِّهِم أَل عنَةُ اللهَِّ على الظَّالِمين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 يُؤَاخِفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 َسَلُ الْفَر قَينكَ الأأَعمَا وَالأَصَِّ وَالبَصير وَسَّمير هلَلْ يَسْتَوانِ مَسَل أَفَلا تَذَكَّرُون وَلَقدَدَ أَسَلن نوحًا إلَ قَوْمِهِ إِ لَكُم نَذير مُبِين اللَّ تَعبُدُ إِل اللهَّ إِن أَخَافُُ عَلَيكُم عَذاابَ يَو مِن لِيم فَقَالَ المَلَأَُّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَ نَ رَاكَ إِلَّا بَشْرَم مِسْلَنَ وَماَا نَراكَة إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَّرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم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 قُل نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ رَكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا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 قَالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا أَكْوَى وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظالمين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 إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجِرِمِينَ قَالُوا يَا هُوْدُ مَا دَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسوء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 وَيَْستخْلِفُ رَبّ قَوْمًَا غَيرَكُمْ وَلَا تَظرَّهُ شَيئ إِ رَبّ على كلُِّ شيءَي حَفِي.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 وَل ي قَوْمِ أَرأييتُم إنِ كُ تُ عَ بَيينََةٍ مِ الرَّبّ وَآتَامِي مِنْهُ رَرحْمَةَ فَمَ صُرنِي مِنَ اللهَّهِ إنِ صَيتُ فَمَا تَزدَُمِي غَيْرَ تَخصيرُ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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا نَبَتَ إِلَّا بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 إهُ حَميد مَجد فَلََّا ذَهَبَ عَنْ إبَرَهِي مَ الرَّوعُ وَجَأتبُشْرَُجَادِلُ نَا فيِي قَوْملُط إِ إبَرَهِي مَ ذ حَلمٌ أَووهُم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 وَإِلَ مَذَ ل أَخَاهُم شُعَيبَقالَا يَا قَوْمِ ْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُ وَلَا تَنْ قُصُ الْمِكَ لَ وَمزَان إِن أَرَكُمْ بِخَيْرِ وَإِن أَخَافُوا عَلَيكُم عَذاابَ محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين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 أَلَ بُعْدًا لِمَذْ يَنَا كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برشيد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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مشهود وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوزٍ فَلَا تَكُفُّ مَجْدِيَةٌ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوس صدق الله العظيم